يكا كنها فملاق فامن منت يكتب نور بيين فسنحاسب حسابا يسرا ويوم قلبا الى اهله مسوما واما كيدا ما وراهم مهري فسوف يدعو ثباره ويصلي سعيرا إن انه كان نبي اهلهم نصروا إن انه بنى ان فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبهن قدق ما انطبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن فلذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب نليم إلا الذين آمنوا وعلموا الصالحات